يعني ما أصله، وهاذاردة السؤال يعمل لنا بهذا الـ يعمل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ نعم. أسماع أم أسماع؟ ها؟ أسماع أم أسماع؟ ده له حدث قولتين. لكن أنا عايز أسألك هل إذا كان نار قلتين وصمت فيه نجاسة فإنه يصيره لا يصيره وإذا طلع فيه ولا تغيره يصير ولا يصير نجاسة؟ وإذا قلنا عن قلتين وصمت صفيج نجاسة ولم يغيره يصير نجاسة؟ فالعبرة عندنا بالتغير والعبرة عندنا ايه؟ بالتغير حتى لو كانت أكثر من خلتين طرح تغير أما إن كان الماء أقل من الكلتين ففي سلم يعلمه عندما رجعه المصنف مصنف عندما كانت أقل من الكلتين أقل من الكلتين وصبصت فيه نجاسه إذا تغير فإن لكم يجوز يجب أن يستعر في النصري متنشساً لكن الراجعة الذي إذا كان من عليه أن الماء لا يسره متنشساً إلا إذ طبيعاته أوصافه الثلاثة طعم، لون، لو ريح طب واحد من إن جبت القيد ذا التغير والطعم واللوم الريح هل وقت في السنة؟ ورد؟ والليل؟ عن الإجراح لأن عطت الإجراح على ذلك إن عقل الإجماع على هذه في بعض الروايات، لكنها لا تصح بالنسبة لرفع النهي صلى الله لا يصح، لكنها صحيحه من ناحية الإجماع. ثم عقل بعد ذلك لئن الذي خيرته طافر. بالنسبه لحديث القلتين للاختلاف الشديد في اسناده ومبنه حتى وإن قلنا ان له بعض الطرق التي تسلم من الضعف كما ذكر ذلك الحافظ ابن رحمه الله فقد ذكر انها سمى طرق لم يدخلها الاضطراب بعض الطرق السليمه من الاضطراب حتى وإن صح الإسناد الاسناد قلنا بانه يصح سنادس إلا أن العرب ليس عليهم لماذا في حتى القلتين أصلاً يعني تحت القلتين هم أحدهم حتى القلتين هذين الإطراف في تحديدهما ما هي قللا ألو قللا هجرم شمعة قللا هجرم قالوا التي ذكرها في حديث الآخر وهي قلال هجر، ولو سلمنا في ذلك لأنه قصد خلال هجر، لو قصد فإلا قلال هجر منها الصغير ومنها الكبير وهي أحجم أيضا فأي حجم يقصد؟ قالوا اقل حجم لماذا؟ لماذا اقل حجم؟ لماذا يكون الحجم الذي أقرب منه؟ فالتحديد حتى فيه ثلاثة تحديد الكلتين فيه ثلاثة ولذلك إن عندنا حديث أصله على وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طور لا ينجزه شيء إن الماء طور لا شيء وحديث له حديث في حديث في بير قال إن الماء لا شيء هذا العم عم, يا عم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أحد لنا. بقالش حد معين. قال ليه? قال فلم يحدد حد المعين. إن الناء طهور لن تسوه شيش مع جميع. ففصل لها هذا بالحق. طهور لن تسوه شيش وطهر قال لك إلا إذا طريق أو صافر طعم هولونه أو, أو ريه. فالعمل على الأعلى. الحديث بدون تحديد وان ترجعون والله معنا إذا this place. Is إذا the way that now we're السويد ما اسمنا الماء المطلق الماء دي المطلق يعني تغيرت اوصاف الماء صار هذا الماء اسمه عجيب نحن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تصعف بها ثلج عجيب صح طب العجيب ماء لكنه ما زال يسمى ما لو تحول الى عصير او شاي او مشروب رفاهي في نفسه غير تغييره لغيره تمام المعرس ضعيف النزاع في الجديد هل يسمى ماء طاهر ولا لا يسمى ما قصص شيخ بس كذي تاني رحمه الله ولا كلام ده بس مش هني ده استح تحول إلى شيء آخر فلا يسميه ما لا يسميه ما قسم قسمنا إلى طاهر يظهر ولا جس بس فيش قسم ثالث. طاهر وي ونجس حكم المال المستعمل ما هو حب الماء على وصلت ويت في الثانيه في الرد هذا هذا الاظهر هذا من اصور الاكله في ال حديث ابن رضي الله عنه ليل ان النبي صلى الله عليه وسلم توضط يعني وضوء فهذا حديث قوي لا يذاع فيه ولا اصل في هذا مشتعف مشتعف نعم هو توضي لا هو لا هو نعم استعملت الماء. مستعمل هو اللي مستعمل في ان ونوى رفع الحدث بس ما راحت ضايه كده عملت ايه رفع الحدث لويت رفعت ايدي صلاه المستعجل فلا تجد قطع على القطه الاخرى يدك فيه لرفع الحدث يصير ايه مستعجل هذا انما قل نويت رفع الحدث بي وميمونه من انجلاب والنبي صلى الله عليه وسلم تو هذا الماء فلا شك في أن هذا مستعمل حتى إذا تطاير لهم من الجسد سلمنا أن أنه ليس عندنا إلى ما قليل، فاتصل في أساس في إنأك من رسل الماء هو اتصل بسال الجسد إذا طار ولم يُستصل طار طاف لي طار لأن ماء طاهرة بجسد طاهرة فانفصل إليه. طبعا. فإن فلماذا لا يجوز لك أنك تظاهر من الدين اما إما تقول أن ماء تفصل خفز الجسد صمانة جسد صحيح إذن بالدليل. وإما أن تقول أن الفصل إذن بدليل التخليق بين هذا Okay. <laughs> و لماذا ان تُكتليه؟ ف وهل ما ما أكله صار الجسد؟ لا لكن في دليل ان نعم ما يعني اكله كل ما كل كادوا أن يفروا مراكباً. لا. لا. لأن الطعام كان بيثور. فلا يتصور. وهم جبعاً أن يراد أن أن الطعام وأن يفدر هذا الأكل لمجرد فاسقهم الخمر بتاعتهم الفنة. كان ممكن نفسها الحديث عذلة تدل على أن, أن النهية إنما هو النجاسة وهو قول إنها رجس إنها رجس فده حكم على العلة الظاهرة والعلة إذا نص عليها في الحديث عمل بها قولا واحدا ففي نص على العلية إنها رجس كما نقول سبب التحريم البرجسي هي الاجتع الحنا نجس. طيب يخرج من انت وعرق عرق وصدق وما يخرج من انت طاهر والنجس. النجس والنجس. طاهر عام شوف انا عايزك تصلص المساله فين طالما انه نجس فكل جزء فيه نجس دي اللي تمام تمام ثاني كم نتي سليم. وقد ثبت بالنص انه النجس فهل كون النبي صلى الله عليه وسلم وصحاها كان يحترسون من عرضه وريطه دليل على طرار لا ليس دليل على طرار وانما هو بكلام المشطة يجلب التلسير فخفف فيه المشطة خفف فيه المشطة نقول إخوة خاتلنا الكلام نفس في السباع نعم او اكبر السباع وقلنا الاخر وضعنا الاخر في مساله السباع كل ذي نامي. انه ليس نجسات لكنه مهاره اذا ادله الوالد في المال لا تقطع بالنجاس ما تحتمي تحتمي تحتمي كون هذه السباع نجسات وتحتمي عدم النجاسات اذا تطابق الاحتمال للدليل لم يتعين به الاستكثار بمعنى اذا كان يحتمل النجاسه وعدم النجاسه مفيش عند المرجح يرجح لي هل هي نجسه أم غير نجسه ولذلك نحن نتوقف عند الاصل فالاصل الطباره الا ما دل الدليل على النجاسه الا مدل الدليل على التجاسه قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا عشان ايه لتنتفعوا به سبحانه والله وهذه الايه جاءت في سياق الاثبات ان الله يبتدع على الربه انو قد خلق لهم ما في الارض جميعا لينتفعوا به فهذه الايه نص في ان الاصل في اشياء الاباحه الاصل اشيائنا والله عز وجل قال قل لا أجل فيما أوهي إلي محرّاً على طاعم يطعام إلا أن يكون بيتة أو دهل أسبوحاً أو لحل حنزير فإذا هو ريس والاستخدام بعيار الأمور بمعنى أنك إذا استثنيت من النص شيئاً فكل شيء لن يستثني فيه في النص وهو يقول قل لا أجل فيما أوهي إلي محرّاً إذا قل هذا المحرّا كل ده طاهر كل ده في لكن ظن فاذا بنصوص اخرى نهت عن اكل الذين يدل هو محرم او ايه نجس خلاص يا مولانا ولا نعتبر النجاسه حتى يرين دليل حتى يرين في الباب دليل صحيحا صريح يدل على النجاسه وطلبت ادله صريحه لكن غير صحيح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 عبادات التحريم ولا النباح تحريم التحريم, التحريم. لي لأن الله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذ ذي الله فاد اذا اردت ان تعبد الله بعباده لا بد باذن ان اللي هو النص من كتاب ربنا ورسوله نبينا متى تبتدي تكلم واحد في عبادته بدع من البدع التي يقومون بها في العباد بدع في العباد فاذا قلت له هذه البدعه يقول لك ما الدليل على كونها محرم وهذا خطأ في السهال او في الجواب بل السواب ان تقول له ما دليلك على جواز فعله لان البسط في العبادات الامن والتحريم صح لأن لا ليست نجاسة إلا ما دل الدليل الصريح على نجاسه شيء منها كالكل والخنزير الخنزير عصفورا خنزير فبعض علماءنا لا يرون نجاسة الخنزير كالمالكين كالملكي وبعضهم لا يرى نجاسة سوى اللحم كالشرعي قال لأن الآية وردت في اللحم في اللحم في في اللحم فلا تتعارض. بعضهم يقول أن اللحم إذا كان نجسًا سائر الجسد يقولون كلام كثير على كل حال الكلب والخنزير دل الدليل الضاد على نجاستهما سوى الكلب والخنزير فلا مقطع بالنجاسة إلا ما دل الدليل الضاد. الخالي من مع بمشاطة احتراز ميزمي. نعم. لا تعمل عليه عليه كله. عشان كده احنا قلنا ان ان الحضار ان الحضار طب الان هو الان هو صح. طب ليه لان هو نعم. نعم. نعم. نعم. الارض والغيط وما في الفليل. ايه? ايه? هو الشعر. الشعر اصلا. الشعر اصلا له حياة مفصلة. بسهلات تانية اللي الدولة ان شاء الله. الشعر. الشعر له حياة مفصلة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اخذ طلط لحم من من حي طلبوا من من, من من حي فهو كلمة ينتهي. على واحد مسلا جد على عخف هو واحد قطع. تدي يفعل يستعملها لا لماذا لأنها ميتة ما مبين بالحي فهو كميتة تمام والاجماع عقب على أن الشاعر في فرق ولا لا؟ في فرق ولا بديش. في فرق. فإذا كنت طال شيء من السلام التهيئة رحمه الله. والشاعر حياته كالحياة الدغاتية. فهي مفصلة. عشان كذا الشاعر ما يأخدش روش من التعكي. يعني كلمة العرب. وهكذا العرب طعف الحمار بيطلع ويصيب بدأ. يصيب بدأ الحمار. فإذا كنت أفني عنه. إذا كنت أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ورساله ورساله من عرق الحمر او البغار او ريقها او ما يخرج من افسها في ذلك للمشرط للمنقوله في اصل احداثه ان النص بيقول ان هي نجس من هي نجس افوال الحمر اللي بالكم افوال الحمر نجس ورغث الحمر نجس يعني لو الانسان عنده مثلا فيها مجموعة من الذهاب وفيها حور خلي بالك في فرق بين روث الحضر وبن روث وبين روث البداء وبين قبل الحضر وقبل الذهاب فاصدحين يدخلون ويصوف في ثيابهم ولا يحتجزون الابوال والارواس لا لابد من أبوال ابوال الحضر وارواسها نجاسه بخلاف دهيمه الادعاء انها طاهره طيب هل تنزل مقصوفا منزوعا من بهيمه that yeah. Yeah. مباح، ولا يحرم الا بنس... بنصر بنص بنص نص هذا النبات او يبقى احنا نستصحب هذا النص في كل الاحكام التي تمر علينا اي حاجه سوى الحلالات فالاصل فيها libaha يبقى عشان تحكم على شيء بالتحريم لابد بد ان يكون صحيح صحيح في البستان. اتفقنا ده اصل اذا استطيع الان اقول ان الاصرى في الاواني الاباحه فكل اناء يجوز لك ان تستعمله في الاكل والشرب وسائر الاستعمالات سائر استعمالات, استعمالات. سنة دل الدليل على استثناء بعض الانواع من الاليه وهي الذهب والفضه والحكم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما خاص بالاكل في والشرب على الضاجع المساله فيها خلاف النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرف في الاليه الذهب والفضه ولا صحافها. لا تشربوا في آنية الذهب والفضه ولا تنقلوا في صحافها فإنها لكم أي لغير المسلمين في الدنيا ولكم في الآخر. هل الدليل قصر كل الأكل أو الشر عند حاجة عينها نسل حاجة ثمينة فقالوا حين إذن لا ينته لك أن تستعفل هذا البناء إن المصنوع للذات ونقض في حال اسمه إيه استعمال اسمه إيه الاستعمال ولكن الراجحة ومن ذل عليه دليل جواز الاستعمال وتحريم الأكل والشرب فحسب فإن الدليل نص على الأكل والشرب خاصته فلا يجوز لك حينئذ ان تقيس زيطره عليه اذ الدليل اراد شيئا معينا ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم سير شيء من الكلب فليغسل سبعا. إذا انت ذا فإنتي يخبر فإذا تأتشف. كذلك، كان. قد وردت. أيضا بدأوا مسلا ذهب اليها فوضعت عباءا وخط خط تلك الشعرات في البن فيشمخ بها الخليط فيضرب باذن الله فيضرب باذن الله لبركه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلى الله عليه وسلم كله الوحيد المبارك والجسد المبارك صلى الله عليه وسلم خلاص هذا دليل إن هي استعملت زلزل من فنضة منها من فنضة استعملت ولا استعملت وضعت في شعرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن سائر الإستعجالات عن أكل والشرب حسن عن أكل والشرف حسن وهذا الراجل المفضل في هذه المسألة ومن ثلاثة عمان رحمه الله تعالى ومثال الظاهريه وبعض الائمه المعاصرة المسألة الثانية فمستعمل الى مطعم بالذهب والفضة ان كان طقم من الذهب حرم استعمال الى مطلق لدخوله تحت إناء مصر فهل يجوز لك تقوم للحل الإناء هذا بالذهب او كيف هو؟ إناء به شك يجدك ترحم بالذهب الفضه لو يحبت بالذهب الفضه هل يجوز لك أن, أن تستعفل الإناء؟ هنا هل إذا كانت الضغمة من الذهب حر مسلحان لدخوله تحت عموم النص ايه هو النص لا تأكل لا تأكله لا تأكل تشره في ايات الذهب والفضل لكن يا هل يصف حينئذ ان نقول هذا الهو ذا؟ يصف نحن لذا؟ طيب اذا الكسر هذا تابع لذلك اختلف العلماء على قولين في هذه العلماء من قال مثل قبل المصطفى ان هذا خاص في الذهب. يعني لو انك لحمت الاناء. لو انك لحمت الاناء بذهب ذهب صار الاناء والمحبة كله. ماشي اما الفضة فلا. هنا قال عشان يفعله الفضة والفضة. علي وسلم فالتخذ مكان الشه مكان الكس سلسلة من فضة ماشي من أي من فضة وفي أول هذا قال إذا كانت الفضة من الذهب حاول استعمال الهناء مطلقا لدخوله تحت علوم النص الله هو نص العين في الذهب بس ولا ثمن فضة وقت النص في تجويذي لحم المناق بالفضط فاخرجنا الفضط من التحريم وجوزنا ليه؟ وجوزنا، وتركنا الذهب على أصل التحريم نقول أن النهي في استعمال الناية الذهب والفضط جمع بينهما، ما في الذهب والفضه ليه؟ في الاستعمال في الأكل والشهر فلماذا لا نقيس الذهب على الفضه في مساله السلسله او اللحام يعني عندنا الان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل في ايه الذهب والفضه الذهب والفضه وبعدين دل التاريخ بعد ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسله لحام من فضه فلتخرجت الفضه لماذا نقول كما اننا جمعنا الذاهر والفظه في التحريم نجمع بين الذاهر والفظه في التجويز فنقول ان الذاهر أن النص ورد في تجويز التوفيق بالفظه والاقص عليه بالذاهر ولا سيما وهذا الجزء قليل جدا وهو تابع وليس وهو متبوع وليس بتابع تابعا قليل فلذلك ليس له حكم هذا هو الارجح والله بعد. وليس ثابت وان الأصل عندنا للهل وأن هذا يسمى إلاء يسمى جلال ذهب جزء خليف فلا يسمى هذا الإلاء بإلاء ذهب فالآرجة في هذه المسألة والله اعلم أنه إذا كسر الإلاء ولحم بذهب أو فضة فيجب لك أن تستعمل أن تستعمل كله حتى وإن وضعت فلا اللحابة هون الذهب هو الفضل يجزء احباله من ضبط ده قول في القول الثالثي بالتحريم في القول الثالث بالتفسير الوحيد المصدق لكن لا شك يا إخوة أن الأبرف الذهب أشجد من الأبرف الفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازة للرجال يلبسوا طباتهم الفضل لكن أجز الذهب لم يجز الذهب فلاشك يتراءى مساله فيها اعظم في الترك الاولى الترك ليس ما ذلك انه محرم ماشي فضل المساله الثانيه الاصل في ايام الكفار الا اذا علم النجاسه فانه لا يجئ فراجعنا بذل الكافر ليس ناجسه. خلاص؟ إن إنما المشهدون نجس هذا لا ينصرف إلى نجاسة حسيه انما نجاسة الاعتقال. إنما نجاسة الاعتقاد وإن صرفناها الآية يعني إن النجاسة الهسية فقط دلت الأدلة على صرفها عن الحسيه خلاص ماشي يبدأ أول حاجة يبقى إذا وصلنا أن الكافر ليس نتjisس فلو هذا لا في فينا هل يصير فينا متنجسا الجوابنا إلا إلا إذا كانت هذه الاواني يأكلون في هذه المسألة أن كل إهاب سواء كان من أكل اللحم أو من غير أكل اللحم يطهر بالدمار كل إهاب سواء كان من أكل اللحم أو من غير أكل اللحم فإذا هو يطهر بالدمار لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دوئر وهو اي ما من الفاظ العلوم فالمعنى ان كل ايهاب يدبغ يصير طائعا طاهره فيها خلاف طويل من العلماء وذهبوا فيها الى أطوال ثمانيه ولكن الراجح الذي يدل عليه الدليل أن أي إيهاب يذبغ فإذاه يطغب باتباغ هذا تغلق أهل الظاهر ورجحه الإمام الشركات رحمه الله تعالى والعلماء في كلام طويل ومناقشات في ادله هذه المسألة فمنهم التصرف على ما يطغب او ما يكون طهرا في حال حياته قال إن الحديث لما ورد في شف من يكون طاهر والشاة طاهر والشاة في حي حيّتها وإنما تنجس النوم وإنما تنجس النوم فلما تنجس النوم أصاب الجلد الدمها وشحها طبعا الجلد في عليه شح الشمال تنجس الزحف بسبب الشحم والدم الذي يكون في الجلد فانه يصير نجس طيب اذا دول يدخلوا هذا الشحم وتلك الدماء يرجع الى حاله اوليه طاهر طيب غير ما اقول اللحم غير ما اقول لو طال او على قول انه نجس فانه نجس العين يعني في حاله حاله نجس وفي حال النجس نجس ولا تحله الذكاء ولذلك ما كان نجسا في أصل فإنه لا يطهر أبدا لا بالانمام ولا بالغريب أنا هو القول الذي عليه كثير من أهل العلم والذي أرجحه ولا تصدف هنا لكننا نازعنا اصلا في مسألة الصناعة هي نجسة أم في هي نجسة نازعنا اصلا في هذه المسألة وهي مسألة خلاف والخلاف فيها طويل جداً وإن كان أفضل والله أعلم فيها أن الصناعة ليس نجسة إلا ما دل الدليل الصريح على النجاسة فحرر لكن لا ينزل التحريم التحليل النجاسة إلا ما دل الدليل على نجاسة بعضها كالكلب والنطق فمن سنة لا نحكم بنجاسة هذا الجلل وأن حكمنا بنجاسة فإذاه بذلك اذن هذا الراجع في <تصفيق> هذه المساله نسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل توبه الشيخ فوط البصم